الله غفور رحيم وإن عزمت الاقاف فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأفسهن ثلاثة قرو ولا يحل لهم وقل لهم في اوحالهم ان كل يؤمن بالله واليوم الاخر وابو ولتهم احق بردهم في ذلك ان اعدوا اصلاحا ولهم مثل الذي عليهم بالمعروف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 شيئا إلا أن يقافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما استدت به تلك حدود الله فلا تعتذوها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 حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلم